in the world. مباشرة عبر أشير موجات إذاعة كمهورية المسجد العرقية من الطاهرة من هذه اللحظة صادرة من ساحة المسجد السلطان من أب العرقية في حي بولار في مدينة الطاهرة أيها الأخوة المؤمنون تمروا أحداث عظيمة في و نحر الغوص على أن تفجم لنا في لقاء الفكر هؤلاء الذين سباب مبارو يتقضي وتدويد السؤال الكريم وقارئنا في فكر هذا اليوم هو قضيلة القارئ الشيخ قال محمد النوماني في أول فجر ذبه على هواه الإداعة الشيطان محمد من الشيطان الرجيم وأي بيننا ذا تهجبرنا لهم له فانك ما بين وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ وَبَثَّهُ اللهُ I'm oh, going وكذلك من عاليك، ماشاالله، ماشاالله، عاليك، in be Obama Ya Allah, saif oh. ta'ali إنكم وما تعحدون من دون الله حصر جهنم كريم عظيمة ستلة سيدة ذيل. ماذا؟ لا يا. الله الله قايد علي ما شاء الله <تصفيق> يوم ما قَدْ كَانَ لَكُمْ بَيْنَكُمْ دِينٌ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ